تعلن هذه العلامة عن ألف تقاطع طريق مع سكة حديدية ب جسر متحرك جيم طريق تنتهي إلى رصيف أو حافة نهر وعيد تعلن هذه العلامة عن ألف تقاطع طريق مع سكة حديدية ب جسر متحرك